نعم تكون جد مؤبرة أولا بالنسبة لذلك لدل... يقولوا أننا كنا مسلمين ودخلنا المسيحيين يا هادو صافي شاو فعله عمر رجل ما بقى الرجل للإسلام ما عونه يجي مسيحي من دولة أوروبية لأنه أصلا كان مسيحي ويدخل الإسلام مرحبا به. ما هادو صافي بالنسبة للإعجاز في القرآن الكريم نعطيكم بعض الارقام ذكر الايمان 25 مره والكفر 25 مره بالضبط ذكرت الدنيا 115 مره كما ذكرت الداخره قول لي شحال من مره القتال القتال شحال من مره ذكر القتال في القران لكن ما تولد بطريقه ماشي اي هو المسيحي منوع تاخذ المايك حتى نكمل نقطة ديالي وديك سأطرح السؤال ديالك اين هو هذا الحواريه المسيحي يعني اتكلم واعطيك ال... حتى اكمل كلامي قلت ذكر الدنيا مئة مره مرة والآخرة مئة وخمستاشر مرة انتو ماني مكتقامنوش بالآخرة ايوا الصهاينه ذكر الرجال 24 مرة وذكرت النساء 24 مرة هنا التساوي بين الرجل والمرأة ذكرت الحياة 145 مرة وذكرت الموت 145 مرة يعني الحياة موجودة والموت موجودة تاس كاتروون تاس كاتروون واغلياس كاتروون اس انا كنطلب منك دابا باش على ان الاسلام الاسلام يعني ماشي دين ديال التكفير وماشي دين يعني ديال الناس باش يعني الناس وداكشي بين ليا بين ليا ما لا تذكرت المراه 24 مره ولا لا تذكرت 60 مره لا مالي هذه غتجي قلت لي على أن الإسلام يعني دين التسامح دين التسامح عطيني عطيني الآيات لا اللاقب لكم دينكم والهيديم أيها المسيحي خصني نعرف اولا شنو السبب اللي خلق تخرج عن الدين الإسلامي وعطيني سبب يكون واضح جدا مع تسيرك لهذا السبب، فضل مايك أيوة المسيحي، وأعطيني السبب خروجك. السبب هذا من بين بن الأسباب لا ماشية غير سبب واحد، كين بزاف ديال الأسباب. هذا هذا سبب ديال القتال. أن الإسلام الإسلام كي تدعى للناس، كيمشي، كيدخل شي شي قبيلة. وكي يأخذ الخيرات ديالها كياخذ يأخذ ديالهم والأراضي ديالهم والبنات ديالهم يعني ويقول لك هشكول يعطاني الحق أعطاه لي الله أعطاه لي الله باش نغزيكم ون... هناك أدل... كذلك الأحاديث ديال القتل اللي هي موجودة في صح الكتب بعد القرآن اللي كالبو... أعطيها خمسا لم يعطاهن أحد قبله نصر ابي الرعب مسيره شهر وجعلت لهم الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امته ادركته الصلاه فليصلوا واحلت له المغانم المغانم ويقول كذلك امر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه فاذا فعلوا ذلك عصموا من هدم إلا بحق وحسابهم على الله إذا إذا بغيتني أن أن بهذا كأنه رسول من عند الله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا وأن محمد رسول الله فإن فعلوا ذلك عصموا مني ذماؤه عندك أيضا الحكم الردة في القرآن وفي الأحاديث إلى تا تما باقيش باقي تكون مسلم راق را... لك الرصد يا لك راعي المغرب ما كي الريوس ممكن اختصر يوصل تكون تمشي السعودية إلى المرتد فارك يطيروا البوال راس. سمعتيك؟ لكن وهناك العديد من الآيات اللي هي ممكن محطلك في الإسلام اللي في القرآن في القرآن اللي هي حت بس بس أنا وتقتل الكافر يعني ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يقبله. فهمتي؟ خذها دب احنا كانت نظروبا غي تعرفش من الاسباب هكا واحد السبب بما اننا كانت نظروبا في, في, في قتل فهات عندي العديد من الايات للقتل خذ سبب غير واضح سبس اوضح اكتر بالنسبة للقتل من ليك يجي وقتلوك وش انت غا تفرش فيه ما ايو المسيحي جاء وقتلوك شكون اللي قتلك شكون اللي جاتلك قول ليا شكون اللي جاتلك مشينا في المغرب فاش جاوا دخلوا لعندنا نقلبوا على اللي كانت يعني اللي كانت ديك غير غير بعد غير لهم لهم لهم قتلت الرسول يلا. انا اتحدث عن القتال قتل ان جاء الكفار يتدوا على المسلمين المسلمين غير الضرهم بالمثل غير يدافع على ال انا اتحدث عن الذي جاء بالاسلام محمد محمد محمد محمد شكون اللي جاء قاتله ادخل عليه المكة وهجم عليه وقاتله شكون شكون من القرى المجاورة بلا ما حنا نتوسعوا في الأرض ونمشيو يعني نخرجوا حنا من شبه الجزيره العربيه ونكملوا في الفتوحات اللي كتسموها نتوما فتوحات فتوحات الاندلس اخويا ام في بي مشاو مشاو قتلهم مشاو كيقولوا كي لهم رأى البحر <تصفيق> البحر <تصفيق> وراءكم والعدو أمامكم رأى راه اندلس هزوها وحطوها في شبه الجزيرة العربية وقاتلوهم دابا احنا انطلاقا بهذاك النبي بهذاك النبي ابو عطيني شي قريه جات قتلاتو جات دخلاتو جاتو وقاتلاتو عطيني شي وحده ا اعتذار اخويا هذا هذا القاسم وهذا هذا السيد هذا هذه السيده, السيدة عندها